بوك تو ديفيدست إديفت تسعة وتسعون جينيتف حالة الإضافة حالة الإضافة ماتشكة نمويتا برياتلك قطة صديقتي قطة صديقتي. كشطة نموية بريتا. كلب صديقي. كلب صديقي. ألعاب أطفالي. ألعاب أطفالي. هذا معطف زميلي. هذا معطف زميلي. أوفا، إعفتم مبلط هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. أوفا، إربطتة نموية هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. КОПЧЕТО ОД КОШУЛАТА И КИНАТО ЗИР РУЛ КАМИСИ КАД ИНКАТАА ЗИР РУЛ КАМИС КАД ИНКАТАА ГУНЕМА КЛУЧЕТ ОД ГАРАЖЕТА МФТАХ УЛ КАРАЖИ МАФКУД МФТАХ АЛ КАРАЖ МАФКУД КОМПЮТЕРОТ НА ШЕФОТ И РАСИПАН كومبيوتر المدير متعطل. كومبيوتر <تصفيق> المدير متعطل. كي سروديتليتا ندويجتها؟ منهم والدة البنت؟ منهم البنت؟ كاكو دادويدام دوكوجاتا نواشيت روديتلي؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ هجّة. استوي نكرايوت المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. كاكسوبيكا، عاصمة غرانتا عاصمة سويسرا. ما اسم عاصمة سويسرا؟ كوي. الناصلووت للكنيgota. ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ كاكو سيفيكات ديستانا كومشيتا. ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ кога се училишните разпусти تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ ما هي اوقات عمل الطبيب؟ ما هي اوقات عمل الطبيب؟ кој е работното متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟